ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ان نور الله يريدون ان يطفئوا نور الله والله متم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 هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله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 ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله